بسم الله الرحمن الرحيم قاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين إِنَّ شَأْنُ نَزِلَ عَلَيْهِم مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِن ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَانِ مُحْدَثٍ إلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ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 قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلى أهل غير لاجعلنك من المسجونين قال أو لو دئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين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 فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا, وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فَأُنْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لا أقطع أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير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 فأرسل فرعون في الرعون في المداين حاشرين إن هؤلاء إلى شرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإن لجميع حاذرون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 لم دركون قال كلا قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فلق فكان كل فرق كالطود العظيم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 رب هبني حكم وآلحقني بالصالحين وجعل لي لسان صدق في الآخرين وجعلني من ورثة جنة نعيم وفضل أبي. أبي إنه كان من الضالين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 فأنجينا هو ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له هو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين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 إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أَمْ لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم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 بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ آيَةً آيَةٌ أَن يُعْلِمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ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 فَلا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْضُضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ